بآنية من فضة وأكواب كانت طواريرا طوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 وَإِذَا شِئْنَا بدلنا آلِهَتَهُمْ تَبدِيلاً إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا